الذي علم ذي القلب علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن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 كاذبة خاطئة فليدعو ناديه سندعو الزبالية كلا لا تطعه واسجد واقترب